ولله ما, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ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 تُمِنُّونَ نَذِرَ الله وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ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 قُرِبَت عَلَيهِ مُذَّةُ أَنَ مَا تُقِفُ إَِّذِ حَابِل مِنَ اللهَّهِ وَحَابِل مِنَ النَّاسِ وَبَ Bye.